i la ilaha illa an la ilaha illa allàh.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 حيا على الصلاة حيا على الصلاة Haia ala el fela. الله هو اكبر الله اكبر لا اله الا الله